اليوم تجزى كل نفس بما كثبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر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 অনুমি পদলিহু হুম অশব্দুম ওয় অ্লাহুবিহ وَمَا كَانَ لَهُم مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهِ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عند দিন কলু কোথন আল দিন নহু চাহিস ওনক ই বল